سواء وهو بالافق الاعلى ثم مدنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند يُغَشَّى السَّدْرَةَ مَا يُغَشَّى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمُ الَّتِي وَلَعَ الزَّانُ وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى <تصفيق> اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزًا اِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا سَمَّيْتُمُوهَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ اِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ وکم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا, إلا من بعد أي شفعتهم شيئا إلا من بعد أيذن الله بعد أن يأذن الله لمن يشاء يسمون لا يسمون الملائكة تتسمية الأنثى وما لهم به من علم شیئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم بِكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ, ليجزي الَّذِينَ ويجزي, ويجزى الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا لمن ك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ تم وإذ تم أجنة في بطون أمهاتكم. فلا تزكو أنفسكم هو أعلم بمن اتَّقَى أفرأيت الذي تَوَلَّى وأعطا قليلا وأكدا أعلم بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن للإنسان إلا ما سعى سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأن وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عَلَيْنَا النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَن وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا ابْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله